وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا وَجُلَيْدًا جَعَلَ الْمَالِ اشت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا Пока! جن تو امتہ دھی ابدہ اخيرا منها من No! <laughs> خَيْرًا مِّن جَنَّتٍ كَأَنَّهَا يُرْسَلُ عَلَيْهَا السَّحَابُ مِن سَمَاءٍ فَتُسْقِطُ بِحِصَّالٍ إِذَا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفر على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها فأصبح يقلب كفر على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني, ويقول يا ليتني لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً وَلَمْ تَقُل انڈر بری ماتال دل اوپا بہ شی منگ تر تُلْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ صَالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَالْبَاقِيَاتُ صَالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ ربك كَسَوَابًا وَخِرٌ أَمَلًا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الأرض بارزة وحشر اهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَأُريتْ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدِ تم نم کو نم عمر بلجان تم اجال کم مؤزا وت مجری مین مشفقین کو ما لهذا الكتاب لا ميد حاضرا ولا يظلم ربك احدا واذ قلنا خلق اولي ادم فسجدوا الا ابني سكن من الجن ففسقا عن امر ربه افتنت وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس بدلا